Hello. والذين اتقوا فوقهم يوما قيامة tan بينهم فهد الله الذين آمنوا لمن اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى طِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم فرستهم البأساء والضراء وذلزلوا وذلزلوا حتى يقول وَكَمَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقُتُمْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَيَجْزَاهُهُ اللَّهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ